فالله جل في كما قال في كتابه أن الله جل في علاه يصطفي من المل... من الملائكه رسلا ومن الناس فكذلك فإن الله يصطفي من الناس من يكون وكيلا لهؤلاء الرسل الذين هم ام من خلق الله جل في وأعظم الناس قدر عند الله جل في علاه ياتي في دربهم وعلى نحجهم العلماء ان بلاء الذين اخلصوا لله جل في علاه فإذا خصك الله بهذه الفضيلة وهذه الخصيصة فإياك ثم إياك أن تتزهد في نعمة أنعم الله عليك بها وقد حباك وقد على غيرك فإن ضيعت هذه الفضيلة فكيف لك أن تتقي عند ربك للفعلاء إن الله للفعلاء كما قلنا قد استفاك على الناس بمثل هذا الفضل فلا تزهد فيه بحال حتى لا تضيع منك هذه اللؤلؤة وقد قال علماؤنا يا اهل الحديث لا تضيعوا هذا الحديث أو قال الامام مالك يا اهل العلم لا تضيعوا العلم فقالوا يا امام وكيف نضيع العلم قال أن تؤتي العلم لغير اهله فالذي يتزهد في مثل هذه المجالس هذا ليس اهلا ليتعلم فنحمد الله جل في علا الله جل في علا يبعده عنها والذي يحرص حرصا شديدا على مثل هذه المجالس هذا الذي اذا صدق ربه جل في قد تشرق شمسه قريبا والأمة تحتاج إليه كان الإمام الأعمش سليمان بن مهران وفيه ما فيه من الشدة والحدة على طلبة العلم وهذا أيضا بلاء من الله ليختبر صدق طلبة العلم لكنه كان عزيزا بعلمه يقال بأن الأمير بعث إليه بورقة وهذه الورقة كان قد بعث إليه بعطايا كتب له بعطايا فأخذ الورقة, الورقة ورأى عنز خلفه فأطعامها لعنزاته كان عزيزا بما يحمل من العلم كان يجلس مع طلبة العلم يقول والذي نفسي بيدي لولا الحديث لاتخصتموني بقالة يعني ما اعتبرتم ليه عبرة وكان شديدا على طلبة العلم ذات في ذات مرة مرة على الأسواق والناس يبيعون الطعام والشراب فالتفت بعض الناس فعلموا من هو الأعمش فالتف الناس حوله التفافا عظيما كأنه الملك حتى قال الباعة من هذا من هذا الذي تلتفون حوله قالوا هذا الأعمش فقالوا من الأعمش ايش المعمش هذا هو المعمش فقالوا هو محدث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفوا حوله وتركوا ما انشغلوا به من البيع فقالوا له يا أعمش حدثنا فنظر عليهم كالمزدرى لهم وقال لهم أقلد الخنازير اللؤلؤ فطبعا هذه شدة الحمد للنوم ما دفنوش في نفس المكان لا وهو عوامل يعني لا يفهمون شيئا لكنه أراد أن يبين أن هذا العلم من العزة بمكان وهذا العلم عزيز حقا ليس لأي أحد أن ينال مثل هذا العلم فقال أقلد الخنازير اللؤلؤ وأيضا لما نزل الإمام الشافعي مصر وهو يعقد المجالس كان يتكلم بالتأصير العام على القواعد والتخصيص وأيضا المطلق والمقيد ففر الناس منه وأيضا خالف مالك في الكلمات وكانت المسألة شيء على شدة في أهل مصر أنهم كانوا يتبنون مذهب الإمام مالك حتى أنه بعض, الب... يعني بعض الجهلاء كان يقوم الليل يقول من, من, من أول الليل أقوم لربي ثم أبتهل في الصحر أن يقبض الله الشافعي فكان يقول اللهم أقبضه وأخذه حتى لا يضيع علم مالك يا رجل افهم تعقل الله تعالى لما كتب القبول الملك يكتب القبول للشافعية والكل ينتفع فكيف تدعو على الشافعي وهذا حسدا وحقدا يعني هذا يكون فيه الحسد والحقض في القلب ولذلك الحسد محترق لا يمكن أن يرتقي بحال من الأحوال فكان الإمام الشافعي قال له الربيع تألف الناس قال أأنصر الدرر وسط النعم أأنصر الدرر وسط سارحة النعم الذي يعلم معنى اللؤلؤة ويعلم قيمة اللؤلؤة سيحرص عليها هذا الذي يقتنيها والذي لا يعلمها فبعدا ثم بعدا وصحقا ثم صحقا لأن الذي لا يعرف الفضل الأهل الفضل ليس من أهل الفضل نسأل الله جاء الله أن يديم علينا هذه المجالس وأن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا وأن يجعلنا ممن يسعى سعيا حسيثا في التحصير والتعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس نبتدئ اليوم بالكلام على الأدلة النبوية للقواعد الأصولية ونساني بعد ذلك بالرسالة ونحن على مشارف الانتهاء منها بلغنا في هذه القواعد طبعاً القواعد كما قلنا القواعد تكون أغلبية والقواعد ليست كل قاعدة من القواعد الأصولية متفق عليها يكون مختلف فيها لكننا بنأتي بالقاعدة ونأتي بالأدلة النبوية عليها القاعدة قاعدة أفعال النبي سلم هل أفعال النبي سلم تدل على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة يعني هل أفعال المسلم تدل على الوجوب طبعا لما نصدر البف القاعدة بال... بالسؤال هل تعلم أن فيها من الخلاف ما فيها فبعض العلماء من الشفعية وأيضا هي رواية عن مالك وأحمد يرون بأن أفعال المسلم على الوجوب فعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب فإن وردت النبي ستعان لو قلنا شرحا وتفصيلا لو قام سلام سلم كفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بأن النبي سلم كان إذا قام يصلي استقبل القبلة ثم رفع يديه فكبر ثم رفع يديه حذوة من كبير في الواحة حذوة أذنيه فهي على الأصل هنا على أنها على الوجوب ما لم يدل دليل ألا أنها على الاستحباب وهؤلاء يستدلون بأدلة كثيرة جدا وهذه الأدلة تعتبر وقائع هذه الوقائع يقولون هذه الدلالة على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب لا سيامه وأنه وسلم عموما كما في الصحيين قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطعاني كليتناه الآن من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى بأصحابه وكان قد لبس النعل وصلى في نعله بأبي هو وأمه فصلى الناس في نعالهم وهذا أصل من أصول الشرع لمخالفة أهل الكتاب فصلوا في نعالهم ثم خلع مسلم وسط الصلاة وهو في الصلاة حال تكونه مصليا خلع نعله فقام الناس فخلعوا نعالهم فلما انقضت الصلاة وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم قام للقوم وقال لما خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا فهنا يستدلون بهذا الحديث على أن الأصل في فعل النسلم الوجوب لأنه لما لبس النعل وصلى لبسوا النعل وصلوا ولما خلع النعل وهو في الصلاة مع أنها من حركات الصلاة في حركات في الصلاة فخلعون عليهم امتسالا لفعل النسلم فقالوا هذه دلالة أن الصحابة يتبنون أن أفعال النسلم على الوجوب ولائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال على الوجوب من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يجامع اهله ثم يكسل يعني ثم جامع أهله ثم أكسل فهل عليه من غسل أكسل يعني جامع من غير أن ينزل فجامع الرجل امرأته ثم أكسل فهل عليه غسل فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عيشة بجانبه قال أفعل ذلك انا وهذه وأغتسل قال افعلوا هذا انا وهذه واختس طبعا هذا حديث يستفاد منه انه يمكن أن يتكلم المرء يتكلم المرء في في ملء فيما يستحى منه من أجل تعليم الناس وتشريع الناس وهذه درات تبيح المحضورات إذا قلنا بأن هذا الأمر على الحظ لكنه خلاف الأولى وأنه يستحى منه لكنه السلام أراد أن يعلم الرجل فقال لزيادة طمأنية القلب قال أفعله أنا وهذه وأغتسل الوجه الدلالة من هذا الحديث على أن أفعله السلام على الأجوب كأنه قال فإن رأيتني أغتسل فواجب عليك أن تغتسل فاي الراي ثاني اغتسل فوجب هذا بلسان حاله الان فاي الراي ثاني اغتسل فواجب عليك أن تغتسل واستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بعد هذه الوقعه العظيمه التي حدثت بالفتنه يعني الشديد عندما يعني رد الذين كفروا النبي صلى الله عليه وسلم من البيت واراد أن يطوف في البيت فقالوا لا والله ليس هذا العام وبعد صور الحدابية والشروط المجحفة حتى قام عمر الخطاب يقول لسنا على الحق أليس على الباطل فلما أعطي الدنيا في ديننا القصة المشهورة جدا لكن نمسلم قام وأمرهم بالتحلل وحلق الشعر ونحر الهدي أمرهم نمسلم بذلك أمرهم قولا فلم يمتسروا لأنهم حاسبوا أن المسألة على الاستحباب ولهم الخيار في ذلك لا سيام أنه قد خرج بهم وعزموا العقد على الدخول وعلى الطواف بالبيت لا سيام أن الله تعالى قال ولقد صدق الله الرسول والرؤية بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وحلقين رؤسكم ومقصرين فهم طمعوا في الدخول فقالوا القول هذا على الاستحباب فلم يمتثلوا فدخل سلم مغضبا على أم سلم فقالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله فقال أرأيتي أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا فقالت يا رسول الله أخرج وأتي بهديك وانحره ثم ادعو بالحلاق فليحلق شعرك ولا تكلم أحدا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى راهو الجميع فذبح هادئ هنا ثم بعد ذلك دع الحلاق فحلقه فقاموا جميعا يمتثلون لفعل النبي صلى الله كما قال الراوي كل واحد ياخذ راس اخيه يجره كانه سيقتله وهو يحلق له امتثالا لفعل النبي صلى الله قالوا اذا عندما قال لم يمتثلوا وعندما راهوه يفعل امتسلوا فقالوا هذه فيها دلالة قوية جدا وطبعا هذا عجيب جدا لم يستدلون بها على أن الفعل هنا أقوى من القول بأنهم امتسلوا عندما فعل ولكن لم يمتسلوا عندما عندما قال حاسب أن الأمر عندهم بالخيار الغرض المقصود بأن هذه الأدلة التي يستدلون بها على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الوجوب وأيضا من الآيات قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك في مشاير ويناس ومن في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما لأصلا هم قالوا يسلموا تسليما في كل شيء في القول وفي الفعل وفي الحقد وأيضا قول, قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في الأصل والفصل وأيضا الأصل والفرع والفعل والقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفل لكم ذنوبكم وأيضا قول الله جل في علام وإن تطيعوه تهتدوا أنا أطل الهداية باتباعنا في القول والفعل وقال الله جل في علام واتبعوه لعلكم تهتدون وهذه كلها آيات تدل على الأمر باتباعنا في السلام وطبعا وجه الدلالة فيها هو العموم ممتازين وجه الدلالة العموم في القول أو في الفعل فلا بد من انتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الفقهية هذه المسألة الوصولية هذه مسألة طبعا فيها نظر على أن نقول بأن الأصل في أفعال 삶님이bankとامل الوجوب هي مسألة خلفية لكن هذه أدلة يستدل بها على من أو يستدل بها من, قا من قال بأن الأصل في أفعال ينayım سلم وجوب الاتباع لكننا نقول الآن ننظر في أفعال للمسألة سلم فأفعال ينحمل للعبادات افعال جاءت للعبادات افعال كانت على العادات عادة النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه كالعمام وغير العمام كما قلنا يعني وايضا افعال هي جبليه افعال جبليه وافعال هي لا ندري هل هي عباده ام لا فيها شك انا عباده ام طبعا الافعال التي فيها شك كنزل النبي صلى الله عليه لا ليس فيها ثمه الدليل هل نزول بالابطح هذا بعد الحج هل هذه سنه ام لا فلذلك اختلف الصحابه هل نزل قاصدا ام النزول كان ايسر له واسمح وكانت موافقه لا قصدا اما عائشه ابن عمر يا ر... اما عائشه ابن عباس يا بان نزول مسلم بالابطاح كان نزولا كان نزولا موافقة جاء موافقة وليس قصدا وكان أسمح للنفسلم فليس من السنة بمكان وأما ابن, ابن عمر فرأاه من السنة وقال بعد الحج لابد أن ينزل بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كلام عائشة هو الأرجح لكن هذا الفعل هو الذي تأرجح بين أن يكون سنة وبين أن يكون ليس بسنة فهذا فيه خلاف أيضا من العلماء فالأصل أن نقول إذن الأفعال على مراتب فعل هو العبادات والكلام بأثره على, على الفعل الذي هو عبادات الفعل الذي هو العبادات هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء هل هذا الفعل الوجوب أم على الاستحباب إذن هذا القول قول الشفعية وهو رواية عن بعض المالكية والحنبلة بأن الأصل في فعل النسلم الوجوب يبقى إذن كما قلنا إذا, إذا, إذا قلنا بأن هذا القول هو الراجح يبقى الأثر كل فعل فعل النسلم يكون واجبا يكون واجبا أما القول الثاني فهو قول جماهير السلف والخلف المحققون من الشفائية والحنبلة والمالكية يرون بأن الأصل في فعل أنه سلم الاستحباب لا الوجوب واستدلوا على ذلك بأدلة من الأدلة الأصل إذ الأصل عدم الوجوب الأصل عدم الوجوب والأصل برأة الزمة والأصل عدم الإلزام واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه قام فصلى في الناس وهذا الدليل مشترك بين الطائفتين قام فصلى في الناس في رمضان صلى بهم قياما فصلى أناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم ليلتين قام في الثالثة فقال فلم يخرج لهم قال قد علمت مكانكم مني ثم قال خشيتوا أن تفرض عليكم خشيتوا أن تفرض عليكم قالوا وجه الدلالة هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاتباع على الوجوب ما قال خشيت أن تفرض عليكم وفرض عليهم الآن أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم الناس بالإجماع أن هناك من علم بصلاة بالمدينة أو بالمسجد ولم يذهب ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان لا يقوم الليل لا يستطيع أو قيام الليل يعني ما قامه منهم من يعني فعل ذلك فهذه فيها دلائل واضحه جدا على أن الاصل في الفعل عدم الوجوب الاصل في الفعل عدم الوجوب وعندنا ادله كثيره جدا فعلنا صلى في صلاه بعد العصر فعل النبي صلى بانه كان يواصل في الصوم كما سنضرب الأمثلة على, هذه على هذا الباب أو على هذه القاعدة الغرض المقصود جمهور السلف والخلف من المحققين يرون أن الأصل في فعل النمسلم الاستحباب للوجوب وهذا الراجح الصحيح هذا الراجح الصحيح واتفق الفريقان بأن الفعل ان خرج بيانا للواجب فهو على الوجوب ان خرج الفعل بيانا للواجب فهو على الوجوب لما قال الله جل في يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق فقام المسلم لواجبات التي ذكرها الله جل في علاه لنا كيف الغسل وكيف التمي... التيمم قلنا هذا الفعل يجب اتباع المسلم فيه لان ما خرج بيانا للواجب فهو واجب ولذلك لما فعل افعالا في الحج قال في الحج في الحج قال خذوا عني مناسككم فجعل الاتباع في هذه الأبواب من الوجوب بما كان لذلك ابن كثير قاعدة قاعدة مهمة جدا وهي من أهم القواعد التي انخرمت على كثير من الفقهاء كل فعل للنبي في الحج هو على الوجوب هذا صحيح كل فعل في الحج من النبي فهو على الوجوب إلا ما دل الدليل على الصنية يعني إذا دل الدليل على الصرف على يصرف هذا. صحيح يعني الترتيب الترتيب الذي رتبه النبي السلام يوم نعيد رم حط رمي نح وبعد ذلك حلق وبعد ذلك طواف هذا الترتيب واجب أصالة لكن جاء الدليل فصرف عن الوجوب الاستحباب ما سئلنا السلام عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا شيء. افعل ولا حرج افعل ولا حرج ولذلك العلماء يقولون ويعود الأمر على ما هو عليه بعد من النح وهذا عند المحقين من الشفعية والحنبلة يقولون يعود الأمر على الترتيب بعد من النح ليس له إلا في يوم النحر فقط الذي قال فيه الراوي ما سئل في هذا اليوم أن نمسلم عن شيء قدم أو أخر إلا, إلا قال فعل ولا حرج والحنابلة قيدها تقييدا أعظم من ذلك وقالوا هذه للناس فقط لأن نمسلم لما جاء الرجل في بعض الرؤية قال له حلقت قبل أن أنحر أو قال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فجعل فعل الحلق قبل النحر بما بعدم الإرادة ولم أشعر فلذلك قال الله أفعله ألا حرج للتأصيل العام رفع المدى الخطوة النساء هو عليه فقالوا بإذن كل فعل النبي سلم بقول خذوا عني ما نسيقكم خرج بيانا للواجب والقاعدة عند العلماء الوصولية ما خرج بيانا للواجب فهو واجب هذا التأصيل العام بالاتفاق بين الطائفتين والخلاف ما زال مطروحا وهو هل الأصل في أفعال, في أفعال النبي سلم عفوا هل الأصل في أفعال النبي سلم على الوجوب أم على الاستحباب. أدين الله بأنها على الاستحباب وهذا الأسمح وهذا الأوفق للأصول الشرعية وقال بعض المحققين هو على الوجوب لأن الله تعالى قد قال جملة واحدة وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم قولا أو فعلا أو تقريرا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته الأمثلة على مسألة الأمثلة تؤكد لك وتعضد لك على أن أفعالنا السلام على استحباب لا استعال وجوب المباشرة حين الصوم رجل صام في رمضان يباشر زوجته يباشر زوجه ويقبل زوجه هل هذه على ان كنا على الوجوب كنا يجب على كل إنسان أن أن يقبل امرأته في رمضان وأن يباشر في رمضان لأن عائشة رضي الله عنه رضا قالت كان السلام يباشرني وهو صائم قالت كان يقبل نساء وهو صائم في رواية ضعيفة ليست صحيحة قالت كان يقبلني ويمص لساني وهذه طبعا العلماء قالوا أعلنه يبسخ الريق لا يبتلع النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن صح والحديث فيه ضعف لكن أصل المسألة ثابتة لأنه كان يقبل وكان يباشر حين يكون صائما ردي بأبي هو وأمه قد يرد على مثل هذا قد يرد على من يستدل بي على, على الاستحباب لأن الاتفاق أنه لا يقال يجب على الرجل أن يباشر امرأته حين يكون صائما فالعلماء ممكن لإيراد من يعترض على الاستدلال بمثل على الاستحباب يقول لا هذا الحديث قد جاء لنا البيان والقرينة لتثبت أنه ليس على الوجوب فإن سألت وما القرينة أجابوك بأن عائشة رضي الله عنه أرضاه قالت وكان أملككم لإربي وأيكم أملك لإربي وكان أملككم يعني هو حازم حاسم بأبي هو وأمي يباشر او يقبل لكن لا يجر ذلك إلى ما فوق ذلك فلا يبتل الصوم عنده حشاه ثم حشاه فالحق إنه هذا إراد قوي لكن ممكن يدفع هذا الإرادة ممكن احد يدفع الان هذا الايراد حتى يبقى لنا الدلاله على الحديث انتوا فاهمين الايراد جيد آه آه هذه شطر الاجابه لا لا لا ما دا دا دا دا دا تعضيد لما يقولون يقولون الان ليس لكم في هذا دلاله ولا روح دلاله لان هذه قد عائشه رضي الله عنها قد اظهرت ذلك فجاء الصارف صرفه من الوجوب الى الاستحباب لانها قالت ايكم املك ليه ل... ل... آ... آ... آ... كان املاككم لرب و... وال... والحديث الثاني يثبت ذلك في حديث عندما حسنه بانه جاء شيخ كبير يسال وسلم عن القبلة في رمضان فاباح له واجاز وجاء شاب يسال عن القبلة فلم فلم يجزه فقالوا اذا هذه المساله مساله على انه ان املك ان كان يملك اربه فلا يفعل ذلك آ... ف... فيفعل ذلك والا فلا يفعل ذلك الحق ان هذا يمكن هذا الإراد أن ندفعه بإيش هو الدفع في هذا أحسن طيب ما هو عايش تكلمت أي هو جيد هذا الشطر الإجابة هو صحيح أنه ممكن ندفع هذا الكلام بنقول بأن أقصاها كان اجتهادا من من هذا اجتهاد من عايش فعل النبي بذاته مستقل فعل النبي مستقل عائشة بتجتهد وتقول هذه المسألة خاصة برسول الله لأنه كان أملك ليربي لذلك طرح ابن حزم هذا الكلام وقال الرجل لو بشر امرأته حين حي حي حال تكونه صائما ولو أنزلت فصيامه صحيح لأن الشرع أباح المقدمة فالنتيجة لا, لا حكم عليه فالحاصل بأن المسألة ممكن تدفع هذا الإراد بأن عائشة اجتهدت راعة أن السلام يقبل هو صايم نعم هو صايم فقبل هو صايم لأنه أملك ل نفسي عن الناس او, أو, أو الناس لا يساوون ان في ان يملك كل انسان من نفسه فلا يتعدى بعد ذلك إلى ان ينتهي امره الى الجماع لكن ممكن أيضا يستدل من يستدل بان المساله على العموم بان عمر بن الخطاب لما القبلة قال هي كالمضمضة وهذا من ادلة القياس والان عندما من هذا الحديث فيبقى الحق ان هذا حديث أيضا يستدل به على أن الفعل ليس على الوجوب قد باشر النبي وبالاجماع ما أحد قال لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب تقبيل البرأة في نهار رمضان حتى ابن حزم الذي توجل في الظاهر لم يقل بوجوب تقبيل المرأة ومبشرة المرأة في رمضان فإذا هذا مثال أيضا يستدل به على من قال بأن الأصل فعلي النبي سلم أنه على الاستحباب أيضا من ذلك الثبات على صلاة ركعتين بعد صلاة العصر النبي صلى الله عليه جاءه ما للصدقة فقام يقسمه بأبي هو وأمي فشغله تقسيم الصدقة عن سنة الظهر فقضاها وصلاها بعد العصر حتى ان النم سلم استغربت واندهشت فسألت با با سألت النم سلم ألم تنهى عن ذلك فقال لها النبي سلم أنها سنة الظهر وقضاها بعد العصر عيشها في الوقت الصيحة أن النم سلم صلى ركعتين ركعت صلى ركعتين الظهر صلى ركعتين بعد العصر ثم ثبت عليه ثبت النم سلم عليه فلو قلنا بأنه يجب في بالنسب سلم قلنا يجب صلاة بعد العصر وطبعا الذي خفف بالقول الشيخ الألباني من المعاصرين قال للعصر سنة بعدية وسنة قبلية فالسنة القبلية هي المشهورة في حديث النسب سلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا والسنة البعدية قال يصلي ركعتين وإلى عمر كان يضرب الناس على هاتين ركعتين حتى يخشى أن الناس قد أنزلوا هاتين ركعتين منزلة الفريضة فقال هذه دلالة أنه كانت معروفة ومشتهرة بين الصحابة يصلونها على أنها سنة فهو يقول إذن الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد العصر ركعتين فمن قال بأن الأصل بالنبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب لا يلزم وهو يبتعد عن هذا لازم. يلزم أن يقول صلوا بعد العصر ركعتين على الوجوب ائتساءا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قائل بهذا بحال من الأحوال وقد يخرج من, هذه من, من هذا الإلزام بأن عائشة قالت وكان نام السلام إذا أنشأ عبادة لا يترك. يعني إذا أنشأ عبادة ثبت عليها فهذا المح من عائشة أن الذي فعله نام هو كيف خاص بالنام السلام لو أنت تركت سنة, سنة الظهر يمكن لك أن تقضيها بعد العصر ممتاز أستاذ الجهوري الصوت ورجل اللي قال له ليش لا؟ صائر راجل ان نقول هذا خاص وليس بخاص هذا خاص وليس بخاص خاص في ثبات في الثبات على الركعتين وليس بخاص في قضاء اصل الركعتين ولذلك نسمعنا لما على رجل هذا الحديث حسنه بعض المعاصرين لما بعد صلاه الفجر فاستغرب منه سلم تصلي الفجر مرتين قال الفجر مرتين فلما انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صليتها لم اجن قد صليت هاتين الركعتين فصليتهما بعد الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هنا العلماء يقولون وهذا يعني وأن كان فيه خلاف على مسألة وقت النهي لكنهم يقولون له أن يأتسي ابن الله سلم وأن يصلي الركعات النوافل الرواتب أو النوافل التي تركها ليس تكاسلا ينشغل عنها أن يقضيها ولو في وقت الكراها لأنها صلاة ذات سبب لأنها صلاة ذات سبب وهذه أيضا يبقى أصل الاتساء في القضاء هذا مشروع مستحب وليس بواجب ولم نرى أحدا قال بالوجوب وأما الثبات على الركعتين بعد العصري هذا ليس لهو واجب ولهو مستحب بل قد نقوله هو محرم لأن هذا الوقت وقت إيش وقت نهي ولا, ولا جزء الثبات على صلاة حسابها أنها تنزل منزلة الفرض هذا بالنسبة للمسأ الثاني المسأل الثالث أيضا الوصال في الصيام الوصال في الصيام لم نرى أحدا قال بوجوب الوصال في الصيام بل قد جاء عن النبي سلام أنه قال إني لست كهيئاتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فالوصال في الصيام فعل من أفعال النبي سلام فهل على يجب على الإنسان أن يأتسي بالنبي قد يحتج به من قال بالوجوب لأنهم فعلوا ذلك الصحابة لما وجدنا سلام يواصل وواصلوا ولما زجرهم قالوا رأيناك تواصل فواصلنا كأنهم احتجوا بأننا تعلمنا منك كأنك إذا فعلت أنت نفعل نحن معهم في كل هذا نعم هم احتجوا قالوا رأيناك تواصل فواصلنا وهذا على الاستحباب من قال على الوجوب رأيناك تواصل فأتسينا بك ففعلنا ما تفعل استحبابا ومن قال بالوجوب نحن نوافقكم في كل المقدمات بأنهم قد احتجوا كأنك علمتنا إن وردناك على فعل أن نفعل مثل ما كنت تفعل لكن من يقول بالوجوب ائتونا بالدلالة على الوجوه وايضا جاء الصارف الذي صرف وانا مسلم نهاهم عن ذلك وزجرهم فاختلفت انظار العلماء في هذا الباب هل يحرم الوصال وهذا قول الجماهير هو الحق وهو الصحيح واما الحنبيلاء قالوا يجوز الوصال الى الفجر لانا مسلم اباح حلم الوصال الى الفجر وفيه نظر والحاضر يقدم على المبيح اقل درجات هذا الامر الى الكراهة من ذلك ايضا الادجاع بعد الفجر الادجاع بعد الفجر وهذا الادجاع بعد الفجر قال ابن حزم هو يجب يجب للدجاع بعد الفجر والأظرف والأطرف والأعجب من ذلك أنه قال ال الاددجاع بعد الفجر شرط في صحة سلطة الفجر أن الدجاع بعد سنة الفجر شرط في صحة سلطة الفجر إذا كل الناس إن شاء الله سلطéesهم في الفجر إيش؟ بطلة الغالب الأعام للناس لا يفعلون ذلك طعا سنبين هل هي سنة أم لا لكن ابن حزم قال بذلك هل ابن حزم يتبن إذ الأصل بالفعل للوجوب لا هذه المسألة أيضا فيها نظر كيف ذلك؟ أقول بأن ابن حزم يحتج بالقول لا بالفعل لأن في حديث أبي هراء المرفوع قال من صلى سنة الفجر أو رغيفة الفجر فليت ضجع قال فليت وهذا من قول, من قول أبي هراء رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث لم يصح تمسك به ابن حزم وهو حديثه لم يصح لأن الذي صح هو صحيح والذي ثبت أن النبي صلى كان يصلى سنة الفجر ويت هو نقل للفعل لا للقول فإذا حجة ابن حزم في وجوب الاضجاع ليس الفعل ولكن القول والقول ضعيف إذن هذا الحكم ضعيف الذي قاله ابن حزم فالنم السلام كان يتضرع بعد الفجر هنا انظر الماء اختلفت بعضهم قال السنة أن يتضرع كما تضرع عن نم سلام سيكونوا على الاستحباب وهذا على الاتفاق هذا باتفاق أين الذين قالوا بأن الاقتساء بنم سلام أو أصل فعل نم سلام على الوجوب أين أين أين قولهم لم يقولوا بل اتفقوا مع الجمهورة على أنه على الاستحباب قالوا يستحب للدجاع وابن تميه فرق قال الادجاع هذا ليس بسنة الادجاع هذا سنة إذا احتاج إليه المكلف يعني وقال الادجاع سنة في حق المقيم للليل أما النائم طول الليل فلا سنة له في الادجاع لأن نفسنا ما اتضجع لما, لما صبر حال نفسنا في الادجاع قال ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إرهاقه بعد أن أرهقه في قيام الليل فكان يحتاج إلى قسط من الراحة فلذلك الضرع كما في حديث صحينا على ابن عباس رضي الله عنه ورضاه وكان سلام نام نام ونفخ وقام فصال من غير أن يتوضع كما وصف ابن عباس فكان في طيلة الليل يقيم الليل فلذلك يحتاج إلى قصة من الراحة فالضجع لذلك كلام جميعه هو أوجه الأقوال في هذا الباب بأن سنة الادجاع أو الادجاع بعد رغبة الفج ليست سنة إلا في حالة قيام الليل إن قام الليل ووجد في نفس إرهاق فله أن يتضجع بعد سنة الفج أما إن نام طيلة الليل وقام على الفج فليست من السنة أن يتضجع لسنة الفج من ذلك أيضا النوم مع عدم الوضوء أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يرد على هذا بأنه قد ظهرت الخصوصية للنبي أنه إذا نام لم يتوضى ونبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهل فمن نام فليتوضى وقد نام ولم يتوضى لكن الخصوصية قد جاءت, قد جاءت صريحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تنام عيني ولا ولا ينام قلبي إني تنام عيني ولا ينام قلبي ولسي أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكانت على الخصوصية من ذلك أيضا بأن النبي السلام إذا نام نفخ إذا نام نفخ هل هذا دليل لهؤلاء أم لهؤلاء نعم هو نقول لا لهؤلاء ولا لهؤلاء لأنه هذا لا يدخل تحت النزاع لأنه من باب أفعل الايش الجبيليات جبلة هذه من الطبيعة في النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نفخ فليس من السنة النفع ايضا من ذلك افعال الصلاة رفع اليدين والقبض على الرقبتين وايضا رفع الاصبع والاشارة به عند التشهد فكل ذلك من افعال العبادات وهي على الاستحباب ولم نرى احدا قال بالوجوب مع ان الانسلام قد صلوا كما رأيتموني وصلي لكنه هنا هناك افعال قد نقول بالوجوب للقرينة التي اثبتت الوجوب لان الانسلام قال للعربي توضأ كما أمرك الله. ثم ذكر له الأركان. وقال ق... ق... ذكر له القيام وقراءة الفتحة كما في المسند. قال تقرأ بفتحة الكتاب والركوع والاطمأنان فيه. ثم الرفع والاطمام فيه. ثم استجود والاطمأنان فيه. ثم الجل... الجلوس بين السجدين ثم آ... السجود الثاني. ثم الجلوس ثم, آ... ثم القيام. بعد ذلك الركع الثانية. وقال لفعل ذلك في صلاتك كلها. وقد وردت الأدلة على أن نرفع التي أنها من السنة فإذا قلنا بأن الركوع والاطمأن فيه واجب. نقول القرينة قد أثبتت ذلك لأن النبي السلام فعل هنا صار بياناً للواجب وإذا خرج الفعل بياناً للواجب فهو, فهو واجب فهو واجب أنتم معي؟ الحمد لله من ذلك أيضاً أفعال الحج من ذلك أيضاً أفعال الحج قد قال النبي السلام خذوا عني من أسككم المبيض المزدالفة <تصفيق> الذهاب إلى نمرة وخدمة الناس والجلوس في نمرة حتى الزوال ثم عذر كذهب الى عرفه قد يقول الإنسان قال انسلم خذوا عندي مناسككم يا كل هذه الافعال واجبه كل هذه الافعال واجبه قلنا لو قلنا بكل بان كل هذه الافعال واجبه هي خرجت بيانا للواجب فالقرينه التي اثبتت وجوبها لا أن اصل الفعل واجب لا أن أصل الفعل يكون واجبا هذا بالنسبة للكلام على فعل انسلم وهل فعل انسلم على الوجوب ام لا في التقسيم كما قلنا النزاع كل النزاع في الافعال التي هي عبادات هي التي نقول فيها أن زعبنا العلماء هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب والصحيح الراجح في ذلك عند التحقيق هو على الاستحباب ثمرة ذلك أن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأتي به الإنسان كان للعبادات وعند القول الثاني يجب يبقى هنا المسألة وردت على التأثيم وغير التأثيم من قال بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب يأسى من لم من لم يفعل كما فعل النابس المسلم ومن قال الاستحباب قال فوت الكمال إن لم يفعل وله في ذلك يعني الحسنات ان أتى بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الثانية قد يترك النبي قد يترك النبي النبي صلى الله عليه وسلم العمل خشيات أن يفرض على الناس وهذا من قبل عيشة رضي الله عن عرضه قاعدة ترك, ترك العبادة وترك العمل خشية الفريض على الناس وهذا طبعا أصالة من اخلاقيات النبي سلم وهذا من أصل عمل النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة النبي أنه رحمة للعالمين هذه تستفيد منها إفادة عظيمة جدا قد يكون الأمر الذي تريد أن تفعله فيه ما فيه من المنفعة لك فيه فيه من قربك من ربك في علاه فيه ما فيه من, من علوه الإيمان لكن سيشق على الرفقة التي معك فالأولى أن تتنزل أو تتنازل عن هذا حتى يعني تكون ممن كان رفيقا بأصحابي ولذلك أنت ترى هذا في أصل الشرع الإمام الشفعي يقول إذا ضاق الأمر اتسع وأيضا قد قال الله جاء عليكم في الدين من حرج يريد بكم بكم العصر ولا يريد بكم العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت بالناس أفتانون أنت يا معاذ إذا صليت بالناس فإيش؟ فمن صال أحدهم الناس فليخفز وقال صلي بسبح أو صلي بشمس وضحاها صلي بالضحى والليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على الناس فهو يترك العبادة وهو يحبها من خشية أن تفرض على الناس كما فعل ذلك في رمضان عندما اجتمعوا وليه اجتماعوا أفضل الاجتماع أفضل أن تصلي جماعة وكلما كثر الناس في الصلاة كلما كان الأمر عند الله أعظم أجرى فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك لكنه تركه خشية أن يفرض على الناس وهذا كما قال في الحديث إن كان, كما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه وهذا دليل أيضا على ما قلناه بأن الأصل فعلي نفسه هو الاستحباب وليس وليس الرجوم لأنه ليس بفرد بذاته هو سيفرد عليهم إذن ليس بفرد بذاته والحديث الثاني الذي يستدلون به لهذه القاعدة قولنا بسلم أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه خشيتوا أن تفرد يعني صلاة الليل خشيتوا أن تفرد عليكم فتع جزو. قالوا إذن أنفسنا امترك ما يحب من أجل او خشية أن يفرد على الناس وهذه كما قلنا نستنبط منها مسألة الرفق بالناس والرحمة بالناس وهذه أيضا قد نراها في أبواب التنازع عندما تأتي المصالح والمفاسد فإن من الرحمة أن تترك المصلحة من أجل أن تدفع المفسادة المفسادة بها ما بها من الضرر والمصلحه قد تحصل وقد لا تحصل فعليك بدرء المفسده قبل استجلاب المصلحة القاعده التي تليها اقرار النبي صلى الله هل هو حجه ام لا اقرار النبي هل هو حجه ام لا الصحيح ان نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه الله دل في وعات وامرنا امرا جزما في كتابه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلما يقول الله عليه وما اتاكم رسول ما من الاسماء المبهمه صحيح لا ها وما معنى الايه الاضافه الاضافه هي الاضافه هي التي تدل المهم اتاكم بفعل لابد من من, من ان تاخذوا بقول لابد ان تاخذوا اتاكم باقرار لابد ان عند العلماء الاضافه ايش الاضافه تعميم قالوا ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فايه فانتهوا طيب. إذا قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فأخذوا وما أتاكم عنه فانتوا فإذا يجب على الإنسان أن يقول كل ما آت به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حج فهو حج أو واجب بس هو حج ده الأصل عشان يكون أوسع فهو حج فحين يكون واجبا كان واجبا حين يكون مستحبا يكون مستحبا لكن هو حج نعم حج ولأن السنة السنة والسنة تقريرية والسنة فعلية السنة القولية كقول لنفس الام لا لا انا شق على الاماتين بسواكي عند كل صلاة او سنة فعلية كما فعل لنفس فعل في السلاة وقال صلوا كما رأيتموني او سنة تقريرية ما هي السنة التقريرية التقريل هنا من الامة ان يرى عملا تعبديا لبعض الصحابة فيقر لا يمكن أو يسمع حكما شرعيا من صاحب في وجوده ثم بعد ذلك لا ينكر هذا الإقرار فالإقرار هنا حجة لأن القول وإن آتى به الصاحب فقد أقره من سلم ولم ينكره وهذا فيه كثير ترى ذلك مثلا عندما قام النبي سلم يصلي وسمع الرجل عندما قال سمع الله من حمده قام الرجل فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباراكا فيه يليق بجالي وجهك وعظيم سلطانك فانتهن بالسلام الصلاة فقال من القائل أنفا كذا وكذا فارتعدت فراس الرجل ثم قال من القائل فقال الرجل انا يا رسول الله فقال النبي السلام رأيت ثلاثين ملكا أربعين ملكا أو أربعين ملكا يبتدرونها اليوم يصعد بها إلى السماء فهذا الأمر جاء بفعل أو بقول صاحب من الصحابة ثم جاء إقرار للنبي وهذا يقطع على من قال أنه يصح الاشتهاد في العبادات ليبتدع في دين الله يقول لا تحجر وسعا يصح وهذا الذي قاله قاله لي الجفري تصريحا عندما أعطيته فوق رأسي بفضل الله لفعلها. حتى بكى ودلس علي وأخذاني تصريحا أخذاني فقال لي أدعو الله لي أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه وأن يريني الباطل باطل ويرزقني اجتنابه فأنا الدموع تنهامر أمامي ومن خدعنا بالله انخدعنا به فجلست شهرا كمنا أدعو له حتى تغير ذلك لشيخنا الفاضل شيخ ابو فيعني نظر نظره المشمئز وحتى يعني كاد يضربني على كفاي فقال لي ضحك عليك فوهن قال الرجل, الرجل الرجل يعني راس في البدعه اتحسب انه سيسمع ويرجع لما حججته لا والله لا يفعل ذلك لأنه الرجل بعدما ضيقت عليه الخناق لأنه كان يعتقد أنه لا شرك في الأمة قلت له هذه عقيدة خاربة لن أتركك تموت عليه والله لا أتركك قال الأخلاقيات عندي وعد قلت له دعك من هذا هو طبعا جلس وقتا طويلا يعمي على الناس بالوعظ المزايف الذي يفعله فالغرض المقصود أنا قلت له لا أتركك تموت على هذه العقيدة فقال لي لنا موعد آخر في الربيع فالشيخ بقى قال لي ضحك عليك في الربيع لأنه ببروح استناها إن شاء الله فطرع يعني والحق أنه كان يدلس ويلبس على الناس بهذا أنه هو يقول الاجتهاد الأصل أن الاجتهاد في العبادات يصح ولما تحجير الواسع واستدل على ذلك بمسألة الصدقة الكون التي أتى بها الرجل في الصدقة عندما رأى النسلم أصحابه الفقراء متقلد النمار فغضب تمعر وجهه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يأتي تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره إلى آخر ما قال النسلم فجاء رجل بكومه فضعه أمام النسلم فتتابع وتتايع الناس على الصداقات حتى سورة أسرير النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اجتهاد وهذا طبعا هذا ضعف منه وصحيح الراجح أن نقول أنه لا اجتهاد في العبادات لا اجتهاد الأصل في العبادات التوقيف والاصل بذلك قول الله تعالى وما اتاكم رسول فخذوه ما يناكم عنه فانتهوا والاصل قول صلى هذه سناتي فما سنتي التي اوحي الي بها هذه سنتي فمن راغب عن سناتي فليس مني فهذا دلاله واضحه جدا على ان الاصل في العبادات التوقيف وايضا قول السلام الله عليه وسلم من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد هو طبعا بيرد على هذا يقول ما نحذف في ديننا ما هو منه فهو ايش مقبول قلنا انت تحتج بالمفهوم والمفهوم والمنطوق يصادمك أنتوا فهمين لأن المنطوق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من طب لو كان منه الصلاة منه ولا مش منه منه السيام منه ولا لا اللاعب ليس منه يبقى هذا إحداث فهو بيقول بالمفهوم هذا احتجر بمفهوم والمفهوم يصادم منطوقا المنطوقا مثلا قال من راغب عن سناتي فليس فليس فليس من. والمنطوق أيضا في الحديث الثاني إنه السلام قال من عمل عمل ناكر أو في سياقنا في الشرط فتفيدي العموم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو فهو رد باطل فلذلك الحديث هذا ليس حج لهم لما قال الذكر الرجل لا نحتج بذكر بفعل الرجل نحن نحتج بإيش بإقرار النبي عليه نحن نحتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولذلك نرى بأن أيضا بلال لما توضع وكان ما, ما توضع وضوءا إلا وضوءا إلا صلى به فأقره النبي أقره الله فأقره النبي فهذا اقرار هي سنة تقريرية أما من أتى بعد هؤلاء فأتون بمن يقر لهم ناخذ باجتهادهم في العبادات إذا قالوا اجتهاد تنزلنا معكم من أصل في العبادات الاجتهاد طب اجتهد لكن ائتون بمثل الصحابة يجتهدون ناخذ باجتهادهم لأن الصاحب ان أخطأ أنكر الله عليه بإيش بالوحي التابعي إن أنكر نزل جبريل بالإنكار لكن أنا مش كل إنسان بيتطلع على انكار جبريل على التابعي لكن ممكن يتطلع على انكار جبريل على إيه على الصحابية هوى هوى الحر إذا مات أنا بين قطع الإيش انتهى الأمر يبقى حتى لو في إنكار لن أعلمه يبقى ليس أحد مثل الصحابة في هذا الباب فلو قلنا بأن بأن الاجتهاد وارد في العبادات للصحابة خاصة لما؟ لأن, لأن منزل الوحي في وقتهم ولأن نفسلم بينهم يقر أو ينكر مفهومة لا لا يبقى هذا أيضا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر فصار سنة وأيضا أن نفسلم أقرأ, أقرأ, أقرأ أبا بكر رضي الله عنه ورضاه في إيش؟ في الرؤية لما قال دعني أعبر هذه الرؤية فلما أولها قال للمسلم أصبت وأخطأت قال أصبت أنا رسول الله أم أخطأت قال أصبت وأخطأت فأقره في الحالتين و... وانكر عليه في الخطأ لأنه قال أخطأت في بعض وفي أيضا في إقراري أن الرجل لما جاء للمسلم جاء الرجل فقال رسول الله أنا قتلت فلان فوكان سلب مع آخر فقال يا رسول الله سلب معي فارضيه عن هذا السلب يعني كل شيء على المقاتل تعرفون القاتل سلب القاتل يكون للقاتل درستم انت هذا وأمن نفسي ان تكون درستم ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه السلب سلب يعني ايش يعني الزهب اللي عليه كان السيفة كانت سيفهم من, من الزهب ومن الفضة عليه الدرع هذا ممكن يشتري بناية كاملة يعني كانوا اصحاب شرح واموال فالسلب للقاتل فجاء رجل قال رسول سلب هذا القتيل معي ارضي هذا القاتل يعني عني يعطيه شيء آخر من الغنيمة فقام أبو بكر فقال لاها الله لا والله أيعمد أسد من أسد الله يقاتل وينافع عن الله وعن رسول الله فيعطيك سلبه سلب لا والله فأقره نبي سلم وقال للقاتل سلب هذا إقراره من النبي صلى الله عليه وسلم فإقرار النبي حجة سنة كالسنة الفعلية والسنة القولية لكن في المرتبة إذا حدث الخلاف بين قول وإقرار يقدم فالقول يقدم وإذا حدث خلاف وتعارض بين فعل وإقرار فالفعل أيضا يقدم من ذلك نوم الصحابة قعودا ينتظرون الصلاة أنا رضي الله عنه في الصحيحيني أنا مسلم تأخر عن صلاة العشاء قال فقعد القوم أو قال فنام القوم تخفق رؤوسهم العماء قالوا لا تخفق الرؤوس أبدا وهم على الدجاع بل وهم على حالة حالة كونهم إيش طائدين جلوسا لذلك قال الشفعي وهذا أقرب المذاب للصحة أن النائم إذا نام قاعدا ممكنا للمقعدة كما كان الصحابة وإن خفقت رأسه فوضوء لا ينتقل لأن الصحابة فعلوا ذلك وقاموا يصلون لذلك أنس يقول وكانت تغفق رؤوسهم فخرج عليه من السلام فقاموا فصلى بهم ولم يتوضى أحد فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على من قعد فقفقت رأسه من النوم بأن ودوءه لم ينتقد فعليه الصلاة بهذا الودوء هذا إقرار صنة تقريرية يبينها أنس رضي الله عنه وأرضاه أيضا من ذلك قول السلام لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريضة. اقرار نفسنا من الاثنين قلنا هذا ليس تصحيحا للاثنين كما فصلنا قبل ذلك من ذلك ايضا بان يعني من الامثلة على الاقرار قبل ان ندخل في هذه الامثلة خالف في ذلك ابو بكر الباقل من الملكية قال التقرير اقرار النبي سنة لكنه سنة في حق من اقره النبي صلى الله عليه وسلم على قول او على فعل المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر مثلاً أنس أننام فقام فصلى فأقر على ذلك فالحكم خاص بأنس ليس على الأموم يقولون اقرار النبي حج فقط لمن أقره على الفعل لأنه المعني بالحكم بصراحة هذا من أضعف ما يكون لأن الأصل في الأحكام الإيش على الأموم الأصل في التشريع لا أحيانا لا عين بحلم الأحوال رأيتم الرجل الذي جاء للمسلم قال يا رسول الله أقم علي الحد طهرني يا رسول الله قال له أبو باكر استتر استتر بستر الله قال لا والله طهرني يا رسول الله جئت من أتيت من المرأة ما يأتي رجل من امرأته غير انني لم أطى يعني لم يجامع لكنه فعل كل شيء فسكت المسلم حتى صلى ثم بعدما انتهى من الصلاة قال أين السائل قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال للمسلم توضات بحسنت الوضوء قال نعم قال صليت معنا قال نعم قال اذهب قد غفر الله لك اللهم لك الحمدى حتى ترضى حمدى إن رضيت على هذا يعني الكرم والجود في العطاء والمغفرة فقال يا رسول الله ألي خاصة الحكمة الآن ألي خاصة قال لا بل لأمتي عامة بل لأمتي عامة الأصل عدم التخصيص والحق النزاع قد لا يكون في هذا النزاع الذي بين الأصليين هو في مسألة جاء الاقرار فيها من السماء لا من النبي صلى الله عليه وسلم ايش معناها معناها عم فعل تعبددي او فعل او قول تعبدي ولم ولم ي في زمن النبي شرط فعل تعبدي او قول تعبدي في زمن النبي ولم يرد الدليل ان ان مسلم على هذا فقره فهل هذا يكون حجه يعمل به ام لا خلاف بين النزاع هنا هذه المساله التي صح فيها النزاع بان يفعل مسابقه يفعل صاحب من فعلا او يقولوا قولا يتبعوا حكم من الاحكام الشرعية ولم يرد دليل صريح ان انسان ما اطلع عليه اقر يبقى الاحتمال وارد انا اطلع او لم يطلع فهل هذه يكون اقرارا ويكون بذلك سنة ام لا طبعا خلاف وعلماء قال ليس بسنة وليس باقرار لانسان لم يطلع عليه بل الزركاشي وغيره من العلماء الوصول ايضا قالوا بأن بد أن نقول إذا قلنا بأن هذا اقرار وهو أن الاقرار حج لابد له من الشروط ومن هذه الشروط اطلاع النبي على الفعل أو على القول من الشروط حتى, حتى يكون الاقرار حج اطلاع النبي في السلام على هذا الفعل أو على هذا القول وهذا طبعا في حقيقة الأمر فقال بد أن يطلع نفس الهم حتى نقول أنه حج وقالوا طبعا بأن يكون مستطيع للإنكار أو الاقرار ولا شغله شاغل يعني لا يكون هناك عذر حتى لا يقر أقر أو انكر لا يكون عذر هو الذي حجبه عن ذلك عن الإنكار وأن يكون الاقرار لمسلم لا الكافر كل هذه شروط يعني صراحة فرعية الصحيح في ذلك أن نقول النزاع في هذه المسألة في الفعل أو القول التعبدي من صاحب جليل في زمن النبي ولم يرد التصريح بأنه اطلع على ذلك في خلاف والذين ندين الله به هو الحق والراجح الصحيح بأنه حج ما كان من فعل في زمن النبي وإن لم يرد الدليل الصريح أنه اطلع عليه فهو حج لماذا قلنا لأن الله قد اطلع عليه لم يطلع النبي الذي يوحي إلى النبي اطلع عليه ولو كان منكرا لأنكره لأن الله تعالى لا, لا, لا يقر على منكر لأن الله تعالى لا يقر على منكر وإحنا ممكن نظر مثلا إلى تصور طلبة الأصول في هذا الباب مسلم نهى قولا تصريحيا نهى عن استقبال القبلة وستقبال القبلة حين قضاء الحاجة جاء ابن عمر وقال رضي الله عنه ارتقى على بيت حفصة فوجدنا نهى يستقبل الشام ويستقبل الكعبة ويقضي حاجاته هنا الآن الذين يقولون بأن الأصل حرمت الاستقبال والاستدبار في الخلاء وفي غير الخلاء قالوا أم حديث ابن عمر لا يؤخذ به لأننا لا ندري أطلع عنه السلام على كلام على أن أحدا نرام لا وأن المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول اطلع أو لم يطلع المسألة عند الله لا فعلها فالله قد اطلع فيكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عمر في نشر ذلك بين الناس بأن الله أقر ابن عمر أن يفعل ذلك وهو تشريع للناس وهو تشريع للناس وأيضا أصرح من ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخضري بأنه قال قال أنهم سألوا سلام عن العزل فقال هو الوأد الخفي في الوأة أخرى قالوا يا رسول الله أو قال يا رسول الله عندنا الإماء وأنا نريد الحمل لها أنا أريد أتمتع بها وأريد بعد ذلك بيع هذه الأمة فأعزل عنها فقالوا إن اليهود قالت العزل هو المؤودة الصغرى العزل هو المؤودة الصغرى فقال عليه كذبت يهود فلو أراد الله جل في علاه خلق نسمة ما منعه أحد وهذا لا نستدل به أنا أبين فقط العزل والقرآن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كلام جابر هو الذي يبين ذلك جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان سمت نهي لنهان القرآن وهذا أصرح في الدلالة بأنه قد يطلع النبي أو لا يطلع كنا نعزل والقرآن ينزل المسألة من فوق المسألة من عندي ربنا في علا الذي يوحي قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان ثم تنهي لنهان القرآن عن ذلك ثم ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى الفقه ثم ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتطلع علينا فأباح لنا العزل فأباح العزل أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه إذن هذه بالنسبة للمسائل التي يمكن أن يكون فيها النزاع هل الإقرار هنا حجة أم ليس بحجة والراجح في كل الأحوال بأنه حجة أمثلة كثيرة على مسألة الاقرار منها أولا إقرار السلام لعباد بن بشر في الصلاة وعمار بن ياسر عباد بن بشر صلى والدماء تسيل صلى ولذلك كان نبراسة لعون الخطاب والغير أن يصلي والدماء في ثوبي وهذا أيضا من أذلة يستدل بها العلماء على انخرام الإجماع المدعة على أن الدماء نالس هذا إجماع. إجماع مدعة يعني بعض إخواننا من طلبة العلم قال في إرسالة كاملة في هذا الباب توهم إجماعاً وعاش خلفه يعني هو الأول حارب من أجل أن يقول أن هذا إجماع فقعدها إجماعاً ثم حارب بعد ذلك على أنه لا يجوز مخالفة الإجماع والشوكانية فعلى ذلك وهذا من طلبة العلم بد من احترام الإجماع دعك المقدمة الكل يتفق عليها ثبت العرش ثم ننقش فالإجمع منخرم فقد استذل به بعض رماء على عدم نجاز الدم الغرض المقصود بأن عباد ابن بيش لما قام يصلي فضرب رميا بسهم وكان يقرأ البقرة فسأل دمه ومع ذلك لم يقطع الصلاة فلما قام عمار استغرب جدا وسأله عن ذلك او. أنكر عليه لما لم توقذني قال ما أحببت أن أقطع صلاتي بيني وبين ربي أو قراءتي بيني وبين ربي واتطلع المسلم عن ذلك وأقراهم فهذا إقرار كان حجه على أن من صلى وسالت الدماء منه في صلاته لا يخرج من الصلاة وكان يفعل ذلك بعض العلماء كان يفعل ابن عمر كان يخرج من الدماء التي تسيل من الرعاف كان إذا نزلت الدماء وسألت من أن فيه يخرج يخرج يغسر الدماء ويرجع يصلي ولا ينتقد ودوه لكن هو خرج من اجل استقذار الدم فقط وإلا فعبات قد صلى وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ودي سنة أيضا في ذلك وعمر بن خطاب صلى وجرح يسعب دما ومع ذلك لم يقطع الصلاة من ذلك أيضا إقرار النفس السلام لعمر بن العاص أن يصلي جنبا بغير مع او غير اغتسال مع وجود الماء فقد تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات غزو السلاسل قام ليلة في ليلة باردة شديدة في البرودة فقام رضي الله عنه ورضاه الناس بالناس الفجر فظن أنه لا يحتمل هذا الماء البارد فضرب على الحائط ومسح على وجه ويديه ثم قام في صلة بالناس على هذا التيمم مع وجود الماء مع أن الله قال في كتابه فإن لم تجدوا شرطه الآن فإن لم تجد ماء فتهممه وهو واجد للماء لذلك لما أقبل على النبي قال يا عمر أصليت بالناس جنبا أصليت بالناس جنبا وهو يبتسف فقال الله عليه وسلم فقال للنبي وكان فقيها رضي الله عنه قال يا رسول الله سمعت ربي يقول ولا تقتله أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة شدة البرودة فتيممت فابتسم النبي وابتسام النبي غضبا لأنه طلب قتل عمرو من العسى صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا لا ابتسم النبي إقرارا ابتسم النبي سلم إقرارا فكانت حجة على أن الواجد للماء لابد أن نقسمه إلى قسمين واجد حقيقة وواجد حكما أو فاقد للماء حقيقة وفاقد للماء حكما فالذي لا يستطيع أن يقترب من الماء لأسد سبع لشدة الحرارة لشدة البرودة هذا فقد الماء إيش حكما فقد الماء حكما أيضا من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق ثلاثا وهذا فيه منازعة لكن هو يحتاج به الشافعية لأن الحميلة يرون أن الطلاق ثلاثة دفع واحدة بأنه من البدعة والشفعية عرونها وسنة يحتاجون بدليل ويقولون اقرار النبي يثبت السنية للبدعية وما اقرار النبي جاءت فاطمة بن قيس رضي الله عنها وأرضاها فقالت للنبي سلم يا رسول الله طلقني زودي فبدت طلاقي طلقني زودي فبت طلق يعني إيش بدت طلاقي ثلاثة طلقني زودي فبت طلاقي بطلاق قال وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الطلاق ثلاثة يقع وأنه من السنة وليس من البدع وإن وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزوج فاطمة أنه طلقها فبت طلاقها وأيضا في حديث فيه ضعف بأنه كان جاء للمسلم وقد طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يحسب أنه لما طلق أنها بنت منه فقال للمسلم من ما أردت الله ما أردت قال والله ما أردت إلا واحدة قال فهي واحدة الذي جعلها تنزل من الثلاث إلى واحدة أنه فسر النبي أنها كانت للتأكيد له لو كانت للتأسيس يبقى طالق واحدة طالق ثانية طالق ثالثة وانتهت لكن هو قال والله لما قلت لها أنت طالق طالق طالق ثلاثا كنت أريد طالق وأؤكد طالق وأؤكد طالق طلقتك فهامي فكأنه يطلق ويؤكد الطلاق الأول فيقع الطلاق إيش؟ واحد لكنون الشفعية يستدلون به على أن الطلاق سلس قد يقع وقد يطلق في في قول واحد دفع واحدة وهذا من السنة وليس من البدع ودليلهم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لزوج فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها ايضا من ذلك اقراروا قضاء الراتبة في وقت النهر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس حديث صاحيني قال حدثني رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر وارضاهم عندي عمر أن السلام عن صلاة بعد طلوع الفجر ونهى عن صلاة بعد غروب الشمس نهى عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومع ذلك لما مر السلام already يصلي بعد الفجر كاعتين قال الفجر مرتين قال سولات الفجر فأقره النبي السلام على ذلك فهذا اقرار يؤتي الشفائية خلافا للجمهور اقرار يؤتي الشفائية الحجة الدمغة عليهم في صحة قضاء صلاة الراتبة في وقت النهي وهي صلاة ذات سبب ايضا من ذلك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم في احرام علي اقراره بان يحرم ان علي ابن ابي طالب احرم على احرام النبي يعني اقرار النبي على الاحرام المبهم ولذلك الفقهاء اتفقوا على انه يصح الانسان ان يحرم احراما مبهما. لابد ان تتعبد بالاحرام ان تقول لبيكة عمرة لبيك لو كان الحج لبيك حجا إفراضنا هو الآن لبيك عمرة مقترنة بالحج لبيك عمرة وحج أو لبيك حج عمرة لا ليأ فيها ولا سمعة كما قالنا نمسلم أو تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج يبقى إذن هذا, هذا تبين للإحرام ولا تصح العبادة إلا ببيان وهنا في الاحرام يصح الإنسان يقول أحرمت على إحرام فلان هذا أحرمه بهم هو الآن. وهو لا يدري أحرم مفرداً أحرم متمتعاً أحرم طاريناً فهنا أقر أبا موسى الأشعري وأقر علي بن أبي طالب لكنه وجه أبا موسى توجيهاً آخر لإلة كما سنبينه لما جاء أبا موسى من اليمن وعلي بن أبي طالب فجاء للمسلم حارة كونه حجل فقال للمسلم أحرمتما قال نعم قال علامة فقال قال عليه أحرمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر ابو موسى احرمته باحرام النبيه فقال النبي صلى الله لا يا ابو موسى الاشعري معك قال النبي صلى الله موسى الاشعري قال له معك هج او سقطه الهدي اسف قال سقطه الهدي قال لا قال تطب البيت صفه الميه صفه المروه وقصر شعرك وتمتع قال اتحلل الحل كله قال الحل كله وأما عليه فقال قد سقط لك الهدي يعني ساق الهدي وعلي مشترك معه فيه الهدي الذي ساقه قال ابقى على إحرامك فجعله قارنا وجعل أبو موسى وجعل أبو موسى متمتع يبقى هنا نستدل بها على اقرار النبي بأنه يصح للإنسان أن يحرم إحراما مبهما كتلميذ عشان تتصور المسألة كتلميذ سافر مع شيخه للحج وهو لا يدري أي شيء عن مناسك الحج ولا مناسك العمر وهو يركب معه في الطائرة يعني يتمنى أن ان يحج كما يحج شيخ شيخه فقال لبيك اللهم بحجك حجك شيخي أو باحرامك احرام شيخي فهنا احرم احراما مبهما فنقول الاحرام يصح بذلك ان علقه على غيره لاقرار ابن سلم لاحرام عليه والاحرام ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه أيضا اقرار ابن سلم لقتل الاعمى للمراه الجاريه التي ثبت ابن رجل كان له جاريه هي أعطف ما تكون عليه وأحم ما تكون عليه لكنها كانت تسب النبي كانت تسب النفسنا بأشعار ففي ذات ليلة نهاها الرجل عن سب النبي فلم تنتهي فاخذ المغول فاتكع على بطنها حتى قتلها ثم قام المسلم وشد في الأمر على أن يخرج من فعل ذلك فقام الرجل متهللا قال أنا يا رسول الله فعلت ذلك ووالله إني سمعتها يعني تتكلم فيك وآذتني فيك فقتلتها فجعل النبي السلام دمها هدر فهنا اقرار الاقرار ده ناخذ منه اي حكمة اخي ابراهيم وكلام العلماء فيه صدر يا شيخ محمد ممتاز هذا اقرار النبي على قتل المرأة وجعل دمها هدر دلالة واضحة جدا على ان حد من سب النبي القتل ويقتل ردة وبعضهم قال لا توبة له لا استتابة والمصلحة تقتضي الاستتابة فإن تاب قتل أيضا فإن لم ياتب قتل أيضا لكن إن لم ياتب قتل ردة وإن, وإن, وإن تاب قتل إيش قتل حدا, قتل حدا فإقرار النبي يدل على أن الحكم بأسره في من سب نبيه القتل في كل الأحوال وإن تاب وإن تاب نعم وإن تاب لا يسقط القتل لكن لو سب الله وتاب يسقط القتل لم نقدر عليه فتاق قبل أن نقدر عليه يسقط كيف أنتم تعظمون النبي على, النبي على الله استغفر الله لا لكننا ندور مع الشرع حيث دار هنا الآن الحق حق من أجيب الأولاني الحق حق من حق الرسول في أحد فيكم ذهب للنبي وقال يا رسول الله هناك مغفل سفيه من البله السفهاء تكلم عن عردك وسبك فهل تسقط حقك عنه فرد فقال قد أسقطت حقي عنه هل بيحدث هذا؟ يبا إذن لابد من إيش؟ تطبيق الحكم. ألا وهو؟ قتل. لكن الله جل في علاه. الله قد بيّن لنا أنه قد إيش؟ آه نعم قد سهل وتسامح فيه حقه سبحانه جل في علاه. لأنه قال قال الله جل وعلا كما قال إنسان من تاب تاب الله عليه. وتوبوا إلى الله لم يعني أول مهن تفلحون. الغرض المقصود بأن الاقرار هنا يدل على أن من سابق النبي سلما الحج فيه أن يقتل والذي يقتله ولي الأمر الذي يقتله هو ولي الأمر حتى لا يكون الافتيات على ولي الأمر أيضا اقرار النبي سالم كل هذه أحكام شرائية إقرار النبي سلم لعمار في الأغذب الرخص وإقرار النبي وسلم لبلال في الأغذب العزيمة دل لذلك على أن الحكم الشرائي قد يأخذ بالعزيمة له ذلك ويأخذ بالرخصة له ذلك فبلال عذب عذابا عذبه عذابا شديدا ليتكلم في الناس سلم أو ليكفر وهو يقول أحد أحد ويغيظه وأخذ بالعزيمة واشتد النكل والعذاب ولو بال ببلال وهو صابر محتسب لذلك عمر المخطاب ماذا قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا وأما عمار فماذا فعل عمار عمار أخذ بالرخصة لما اشتد الأمر عليه ليتكلم في النبي فتكلم في النبي ثم جاء يبكي قال يا رسول الله اشتد الأمر عليه حتى أتكلم فيك فتكلمت فيك فقال كيف تجد قلبك كيف وجدت قلبك قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان فقال له النبي السلام فإن عاده فعد إقراره الآن وهنا طبعا تطبيق لقول الله جمعا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من ذلك أيضا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسوده اقرار وهبت ليلى ليلتها واسقطت حقها وهبت ليلتها لعائشه واسقطت حقها في المبيت هذا حق قد قسم الله جل في علاه الخلاف الفقهي بين العلماء هل القسم ليلى وليلى واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ام هو لا يجب يعني مستحب في خلاف لكننا الان نتعرض لمساله اخرى سودة كانت زوجة للنبي كبر سنها وغلب على ظنها أن النبي السلام سيطلقها فذهبت إلى وقال أو ذهبت إلى النبي السلام قالت يا رسول الله إني أريد أن أكون زوجا لك في الآخرة لا ما أريد أن أضيع هذا الخير وهذا فقه راقي فقه راقي يعني الدنيا بأسرها لا تساوي لحظة تنظر فيها النبي السلام في الجنة وهي في الديمومة مع النبي السلام من ديل ساعة عند في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها فكيف نظن بمن عاش دهرا وأمدا ثلاثين سنة يعمل لدين الله جل في أولاه صباح مساء ليلة نهار لا يرى أهله إلا دقائق معدودة ثم ترى الأصاغر بل أقول أصاغر وأصاغر يتكلمون في عرضه او يتهمونهم في دينه وهذا سوء أدب وسوء أيضا فعل من منفعه وهذا جهل مركب وهذا جهل مركب رجل يعمل لدين الله جل في فلابد أن نقول بأن, بأن الذي تعلم هذا العلم لا يبيع, لا يبيع الآخرة بهذه الدنيا التي ليس فيها تم شيء وهو ليس له من الدنيا من شيء فكيف يبيعوا دينه بثمن بخص دراهم معدودة؟ إحسان الظن بالعلماء وطلبة العلم هو أهم ما ندين الله به وحب العلماء وحب طلبة العلم دين ندين الله به وبغض العلماء وبغض طلبة العلم نفاق في القلب ولذلك ابن, ابن تيمية يقول أسوأ القلوب قلبا عند الله جل القلب الذي يحمل على طلبة العلم أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم لأنهم ورثت النبي لأنهم الذين حملوا الشريعة ولا تقوم الشريعة بأمثال هؤلاء وإذا سقط هؤلاء أسقطت أنت الشريعة ولا يمكن الدين إلا بالعلماء وطلبة العلم ومسلمة هنا ترى أن النظرة في وجه النبي سلم بالدنيا بأسرها فقالت يا رسول الله إني أريد أن أكون زوجا لك في الآخرة لا تطلقني ولا أرب لي في الرجال لا بغي تري في الرجال وليلتي لعائشة فلا تطلقني فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا فالاقرار اخذنا منه حكمه هنا بجواز اسقاط صاحب الحق حقه لذلك عايشة قالت قالت في بعض في تفسير بعض الايات قالت امراه تكون عند رجل شديد يعني الفعل او كان رجلا فيه ما فيه من النشوز وتخشى من نشوزه فلاها أن تسقط حقها من اجل ان يبقيها على زمته عائشة قالت ذلك هو الآن لأنها رأت أن النبي قد أقر سودة على أنها وهبت ليلتها لعائشة على أن لا يطلقها النبي سعسنا مصالحة لعائشة فكان إقرارا من السلام وكان حكما شرعيا وهو الذي نستدل بها على أن زواج المسيار اللي عليه هذه المقاتلات العظيمة أنه صحيح ولا شيء فيه الذي لا فقه له هو الذي يتكلم ويقول والحياة ليس بالديمومة وليس رجل يدخل ويخرج على امرأته وليس سترا عليها ما, ب... ما بك أنت الآن امرأة ما تحتاج إلا لعفة ساعة أو ساعتين أو تحتاج أن ترى رجلا يكون ظل الرجل أفضل من ظل الحواء التي تعيش في فهذه المرأة هي تكتفي مادة ومالا وأنسا بأهلها أو ولدها وتحتاج إلى العفة وتحتاج إلى رجل سويعات أو تحتاج إلى رجل دقائف وقالت أسقطت المبيت وأسقطت أيضا النفق لها ذلك حق لها قد أسقطت فلما تقول أنه ليس بنكاح وأنه هو نكاح عقد عليها بوليه وشهود وهذا النكاح يرضي الله لنفعلها لسيما أنه العف فيها بالحلال وفيها العصمة للمرأة والعصمة للرجل وأصله هو فعل سودة أنها وهبت ليلتها أسقطت حقها في المبيت من أجل أن لا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وكان إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك قاعدة السكوت النبي سلم هل هو بيان عن البيان حج أم لا سكوت النبي سلم عن البيان هل هو حج أم لا الحق بأننا لابد أن نقول السكوت والإقرار ما الفرق بينهم تداخل عظيم السكوت هو الاقرار والإقرار هو السكوت لا 원ك الصحيح أن هناك شعر فارقة بين سكوت النبي عن البيان وبين اقرار النبي أما سكوت النبي عن البيان فهذا كما قال علماؤنا فهو سكوت عن وجه من الوجوه سكوت عن وجه من الوجوه دون الإمام بكل الأحكام فهذا يكون حكم لم يبين ينت وجه من الوجوه وأما الإقرار يكون إقرار على كلية القول أو كلية الحكم يبقى سكوت النبي صلى وسلم عن البيان هل هو حجه ام لا قال العلماء يقولون سكوت النبي عن البيان حجه سكوت النبي عن البيان حجه والمعنى الاخر كقاعده اخرى تاخير البيان عن وقت الحاجه ايش لا يجوز فان سكت عن البيان كان الحكم على مرتضاه كان الحكم على مرتضاه والفرق بينه من الاقرار انه سكوت عن وجه من الوجوه قد يظهر حكم يعني المسألة التي جاء فيها الرجل لها أحكام ثلاثة فأظهر حكما وأظهر الثاني وسكت عن الثالث يبقى كأنه أعطاك حكم بعدم البيان في إيش في الثالث هذا كان كالرجل الذي جاء للنفس السلم ينتف لحيته يدرب رأسه ويخمش واجهه ويقول ويقول للنفس السلم هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي نهار رمضان قال تعطي راقبا قال لا أملك راقبا قال صوم شهرين تتعين قال لا أستطيع ما فعل به ذلك إلا الصيام فقال أطعم ستين مسكينة قال لا أجد طعاما حتى أوتي النبس سلم بعزق من تمر فقال له تصدق بهذا قال على أفقر مننا هذا المسألة رايحة يعني واصلة للنهاية او على أفقر مننا فقال النبس تصدق به على على أهلي هنا نبس سلم جاءه الرجل وال والرجل هنا ماذا فعل جامع امرأته في نهار رمضان لا تقول جامع الهواء جامع من؟ مرعته. جاءت الاحكام تدور على الرجل أم على المرأة على الرجل وسكت النبي عن عن المرأة يبقى لما سكت النساء في معرض البيان عن المرأة ولم يبين بحكمها يلحق, يلحق به وهذا الذي قاعده الإمام الشفعي في هذا الباب وقاله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيش في المقال لما لم يبين وتخيل بأن وقت الحاجة لا يجوز قلنا لا شيء عليه بل حكمها حكم زوجي يكفر عنه وعنه يكفر عنه وعنه هذا مذهب الشفائي وهو الأقوى والأصح هذا بالنسبة لهذا المثال ايضا جاء رجل للنفسلم وكان قد لبى بعمره او لبى بحج لبى بعمره أو لبى بحج فكان قد لبسه جب وتمخض بالطيب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري يعني هو يعلم أن هذه من محرمات محذرات الإحرام مثلا في وقت الحج أو في وقت العمر لا يعلم أن ذلك في وقت الحج فذهب للنبي فقال الله سلم اما الجبه فانزعها اما الجبه فانزعها واما الطيب فاغسله وافعل في حجتك ما كنت تفعل في عمراتك وساكت عن امر رجل الان اتى بمحظور من المحظورات فعلمه كيف انت هذا المحظور انزع الجبه المخيط لا تلبسه انزع الجبه واغسل عنك الطيب طب هنا لما فعل الله سلم بذلك وقال انزع عنك الطيب واغسل عنك الطيب وانزع الجبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينا احكام وسكت عن سكت عن ايش وسكت عن حكم ايش هو ممتاز الفدية الفدية مح اتى محظورة من الاحرام ما قال له اذبح صم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك... لكعب بن ابو لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم والقى القم يتناثر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما كنت أرى أن, أن الوجع او الجهد يصل بك الى ما وصل وبلغ بي يبلغ بك بي... ما بلغ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او اذبح شات واخيره فادي فديه اهو الآن فلم يأمره بالفديه هنا قال العلماء لما لم يأمروا سكت النبي عن حكم من الأحكام والسكوت هنا سكوت عن إيش؟ عن الفدية فصار حكما بأنه لا فدية عليه سكوت النبي عن البيان هنا ولأن المقام مقام تبيين وتأخير بيان الوقت حاجة لا يجوز لو قيل بأن الحكم عليه فدية وسكت النبي قلنا لا يجوز على النبي لأن الله جل في علاء قال وأنزلنا عليك الذكرى لتبين أين البيان؟ فلما سكت عن البيان المنتظر وهو الأمر بالفدية علمنا أنه لا فدية فلم يقل إن سلم له عليك الفدية فقالوا هنا سكت عن البيان دل, دل لنا حكما وهو لا فدية والحق بأن العلماء اتفقوا في هذه المسألة لكنهم يفرقون في الفدية بين ما كان للطرف كالعطر وكالمخيط وما كان للمطلفات فقالوا بوجوب الفدية في المطلفات ضمان المتلف لان اص تصيل شرع لو قتل صيدا ولو قتله حتى جهلا فليس عليه شيء لو قتله جاهلا ان هذا لبس المخيط جاهلا وتضمخ بالطيب جاهلا فلو قتل صيدا جاهلا تضمخ بالطيب اغسل عنك الطيب ولا شيء عليك لابس المخيط اخلع المخيط ولا شيء عليك لان هذا من باب الطرف فقط الاطراف أما ثاني هذا من باب الطرف اما الثاني فاتلاف الصيد من باب ضمان المطلفات. فيكون عليه الفدية هذا بالنسبة لهذه القواعد الأصولية والأدلة عليها